أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَو أَرَاكَهُم كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ نَصَلَّم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَقَالَ إِّ بَرم أُم مِنكُم إِّي أَرَ مَا لَا تَرَونَ إِنّي أَخَافُوا اللهَّ واللَّهُ شَديدٌ العقابَ إِذْ يَقُول الْمُنَافِقُونَ والالَّذينَ فِي قُلُوبِهِم نَ رَبٌُ غَرَّّهاءُ لائِذُِهُمْ وَمَْتَ وَكَّل عَلَى اللَِّ فَإَِّ اللهَّه عزِيزٌ حَكِيم. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ خُذُوا بِعَذَابِ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ دَأْبآالِ فِ الأوونَ والَّذن مِن قبلَِهم كَفَروا بآيات الناجِ فَا خَذَهُ اللههُ بذنُ بههم إِ اللهه قوَ شَديد الرقابَ ذَلِكَ ب بأن اللهلَ يَكُب غَيّر نحمَةً أَنعَمَهَا على قَوْ مِن حتىَ يُغَِّرُ مَا بأَافُسِهِم وَأَ الله سَمععَليم.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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ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 إن يعلم الله فِي يأَعلَمِ الَّم فيِي قُلُ بِكُمْ خَيرًا يُؤتٍكُمْ خَيرَب مَِّ أُخِذَ مِكُمْ وَيَغْبِ لكم واللهُ غَفُ الرَّحيِيم وَإ يُريد خِييَلَتَكَ فَقدَد خَالوا اللهه مِ قَذِرُوا فَأَمْكَلَ مِنهُم واللههُ عَمٌ حَكيِيم. ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا بانوالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض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 ذلكم بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين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 وائن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداكم اول مره اتخشونهم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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وَالكُم وَزْواجكُم وَعَشيرَةكُم وَأَموَالُ لِ قُدََفْتُمهَا وَأَموَالُ ل قُتَرَفْتُمهَا وَتِجارارَة تَخْشَونَكَ سَادَهَا وَمَسكِنُ تَرونَهاَا وَمسكِنُ تَرضونَهَا أَحَب إِلَكُم منِ اللهِ وَرَسُونِهِ وَوجهَادِ في سَفينه فَتَّسُ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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم بِمَا بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فَلَا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلن فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهه يؤهئون قول الذي كفروا من قبل قاتلهم الله اننا يؤثكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربانا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا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 وَيَأْبَضُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ